بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وال you <laughs> يني و ب و ريني فريا يا رب طهرنا من Yeah, <laughs> Stand up, hold